年取った女性 ا م ر ا ة ك ب ي ر ة السن فطرته ت ا م ر أ ة س م ي ن ة ك و ك س ي ن 旺 و س ي ن ا جسي ا م ر أ ة ف ض و ل ي ة ا م ر أ ة ف ض و ل ي ة سيارة اتراشي جدوشا جديدة 速い自動車。 赤いドレス。ثوب ح م ر 緑のドレス。ثوب خ ض ر, خ ض ر 黒いかばん。しん طه ي ン شنطه يد بنيه شنطه يد ب ن ي ة شريك و ب ا ء شنطه يد بيضاء شنطه يد بيضاء شنطه يد بيضاء شنطه ي ا ء شنطه ي ا ء ن ط بيضاء شنطه ا ء شنطه ا ء ش ط ه ا ء مهذبون ناس مهذبون أ ط ف اطفال ل وقحون أطفال مؤدبون, أطفال مؤدبون.